هلا رمضان هلا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم ان المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن ليالي رمضان الرحمن علم القرآن صلاة التهجد من مسجد الدولة الكبير لعام 1429 للهجرة خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان مع الشيخ مشاري بن راشد العفاسي في ليلة السابع والعشرين فبأي آلام كذبان رب المشرقين ورب المغربين سورة النجم اذفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه اف من هذا الحديث تعجبون وسورة القمر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر والرحمن كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان, من عليها فان وفي ليلة التاسع والعشرين يعرج التلميذ إلى شيخه فيحاكيه بسورة القلم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين سورة الحاق وما أدراك ما الحق وسورة المعارك سأل سائل بعذاب واقع وسورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا مع الدعاء Allahumma a'tiq riqabana minan nar Allahumma a'tiq riqabana minan nar wa riqab walidina wa azwajina wa dhurriyyatina ومشايخنا وعلمائنا وشيوخنا وأميرنا ومن أحبنا فيك ومن أساء لنا والآن مع تلك الذكريات الرمضانية أعادها الله علينا وعليكم استهووا استقيموا واعتدلوا